بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنت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 ما تذكرون وكم من قريه اهلكناها فجاءها باسنا بياتا او هم قائلون فما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا الا أن قالوا انا كنا ظالمين فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين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 وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا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 هن ممهد و من فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين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 لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون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 الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه ودخل الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون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 تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فهل لنا من فيشفع لنا ام نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل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 قال تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إنا لنراك في لَنَرَاهُ فِي لنظنك من الكاذبين مِنَ قال يا قوم ليس بي ولكنني ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح امين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 وَإِنْ كان طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فاصبروا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الحاكمين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 إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم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 وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ من عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ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 يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لاجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين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 لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منه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 أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتخذوه وَكَانُوا ظَالِمِينَ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 واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا اليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ويؤتون الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ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 فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إن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 وَإِذْ قالت أُمَّةٌ منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أَوْ معذبهم عذابا شديدا قالوا مَعْذِرَةً إلى ربكم ولعلهم يتقون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 وَإِذْنًا تَقْنَنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ خُذُوا مَا فيه لعلكم تتقون مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ من بَنِي آدَمَ من ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شهدنا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غَافِلِينَ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 أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا امه يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين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 وَإِن تَدَعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعُتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يمشون بها أَمْ لهم أَيْدٍ يبطشون بها أَمْ لهم أَعْيُنٌ يبصرون بها أَمْ لهم آذَانٌ يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها